يَا رَسُولَ الْمُجْرِمُونَ بِسْمُ فَخَذُبْنَا نَصِيرٌ إِنْ きょうは yopoufuona لاَ أَنَا أَفْمَن رب ان اذا ايرضكما فتثيبان على فرش بي اي امناك ربك مات كذبا فيه نقصا طرفا لم يقم من And فبأي آماء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آماء ربكما